ولقد آتَيْنَا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في استرد واعملوا صالحا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 ابتت الارض تاكل من ساتى فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل.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 وَظَالَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّزْنَاهُمْ كُلَّ مُزَّزَّ قَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبْرٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قل أروني الذين ألحقتم بي شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كان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 تقديمون، فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترأت الضالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.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 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وَيَوْمَ يَحْسُرُونَ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَأُلَاءِ إِيَّاكم كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَرِيٌّ مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعَهُ وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّ قُ عَذَابًا مَرِّ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إذكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين